وَنُكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُذِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَ نَبَجُ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَإِذْ حَيْنًا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِ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 قال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنوده كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولنك لا تقتلوا Esen yanfa'na evne ve hum la yesh'urun Ve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 فردّدناه إلى أمه كي تقرعنها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.